ب س م و س ل ع ه النابلسي إ ل ا ا ل ذ ي ن آمنوا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل ح ا وتواصوا ت س ل ح ق و و ت ا و ا بالصبر